محمد رسول الله والذين معه أشجاء على الكثار رحماء بينهم, رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيناهم في من أثر الاستجود ذلك مثلهم في التوراة ومسلهم في الإنجيل كذب الأخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سنته يعجب الله علي غض بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم رضيهم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 ان يكون مشروع صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم ان تحبط اعمالكم وامور لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله الذين نمسح الله قلوبهم هؤلاء الذين نمسح الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وعدة عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون